وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب، فكيف يفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام وبين مسيلمه الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسد والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين. نعم، يفرق بين. أنبياء الله بعلامات النبوة التي تدل على صدقهم وبين المتنبئين الكذبة الذين يروجون على الناس ويذجلون على الناس وهؤلاء يفتضح امرهم يفتضح امرهم عما قريب أما الأنبياء فيبقى أثرهم ودلالاتهم ومعجزاتهم تبقى مرة على مر الدهور فيفرق ولي الله الذي استنار قلبه في العلم والإيمان يفرق بين محمد وبين مسيلمة والأسود العنسي وطليحة الأسدي الذين ادعوا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيلمة والأسود العنسي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المؤمنين قتلوهم وبطل شرهم عن المسلمين فالكفاء المتنبئون ينقطع شرهم عما قليل ويظهر كذبهم ويقطع الله دابرهم أما الأنبياء فتبقى آثارهم الصحيحة وإيمانهم ودينهم فرق بين هؤلاء وبين أنبياء الله إبراهيم وموسى ونوح ومحمد وانبياء الله سبحانه وتعالى فرق بينهم وبين الكلبه نعم مسيلمه هذا الذي ظهر في اليمامه الذي ظهر في اليمامه وجهز له ابو بكر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد بجيش المسلمين وحصل قتال شديد انتهى بقتل مسيلمة أي المسلمين من شره وانقطع خبره وذكره الحمد لله وكذلك الأسود العنسي في اليمن كان دخل في الإسلام دخل في الإسلام ثم ارتد وادع النبوه واجتمع حوله من اجتمع وصار له شوكة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين الذين حوله أن يقتلوه وراح الله المسلمين من شره انقطع خبره وانتهى أمره والحمد لله طليحة الأسد هذا أسلم ثم ارتد مع المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله الصحابة حتى انهزم ثم إنه بعد ذلك من الله عليه بالتوبة وتاب إلى الله ويقال إنه قتل شهيدا في حروب فارس. نعم. وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسد والحارث الدمشقي. حارث الدمشقي هل على وقت عبد الملك بن مروان؟ حارث العور الدمشقي ادع النبوة وتقلبه عبد الملك حتى أمسكه وقتله وصلبه. نعم. والحارث الدمشقي وباباه الرومي. باباه الرومي لا هذا لا نعرفه ما ندري. نعم. وغيرهم من الكذابين وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. يفرق بين الأنبياء والمتنبئين. المؤمن يفرق بين الأنبياء والمتنبئين. لأن الأنبياء لهم لهم دلائل. النبوه وعلامات النبوه عليهم خلاف الكذابين ليس معهم دلائل وإنما هم ملبسون على الناس وكذلك المؤمن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان فأولياء الله لهم علامات واضحة الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه علامات آمنوا وكانوا يتقون وأما أولياء الشيطان فهم الفجر والكذب والعصات الذين يتبعون شهواتهم ويضيعون الفرائض ويرتكبون الجرائم ومع هذا يزعمون أنهم أولياء الله وهم أعداء لله عز وجل لكن يصدقهم من ليس في قلبه نور ولا إيمان ويقول هؤلاء أولياء لله وهم كثير الذين صدقوا هؤلاء كثير من الخلق وصاروا يعتقدون فيهم الولايا ويعبدونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم والعياذ بالله نعم وحتى لو ثبت أنه ولي لله فإنه لا يعبد تجوز عبادته ولو كان هو يدعو إلى عبادته عبادة نفسه لم يكن وليا لله وإنما هو ولي للشيطان لكن هناك من عباد الله ومن المؤمنين من ينشرون هذا وإنما عبدوا بعد موتهم وبني على قبورهم بعد موتهم هؤلاء أولياء الله لكن لا تجوز عبادتهم العبادة حق لله سبحانه وتعالى نعم